فبأي حديث بعد الله و آ ي ا ت ه يؤمنون ويل لكل أ ف ا ك أثيم يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبر كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئاً التخذه ا ه زوام أولئك لهم عذاب مهين مورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا متخذو من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من ر ج ز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 قل للذين آمنوا يغفرون للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل ص ا ل ح ا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب و ا ل ح ك م َ والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة لقوم ي ق ِ ن و ن أم حسب الذين جت رح السئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيهم ا و م م ا ت ه م ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يغنو وإذا تتل عليهم آياتنا بينت ا ما كان حجتهم إلا ب آ ب ا ِ ن ا إ ن ك ُ ن صادقين قل لله يحييكم ثم ي م ي ت ك م ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون و ل ل ه ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها كل أمة تدع إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق.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 أ ف َ ل َ م تَكُنْ آيَاتِي ت ُ ت ْ ل ى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا ر َ ي ْ ب َ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي م َ ا ل ا ل س َّ ا ع َ ة ُ إ ِ ن َ ظُنُّ إلَّا ِ ظ َ ن َّ ا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ س َ ي ِّ ئ َ ت ٌ مَا عَمِلُوا و َ ح ا ق َ ب ِ ه ِ م ْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَكُمْ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّاصِرِينَ ذالك بأنكم اتخذتم آيات الله ه زوو وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم ي س ت ع ت ب ُ و ن فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين